إلا لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاوونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفو وقذ وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين قالوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا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 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعن لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا فبرأه الله مما قالوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجه يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم